علي على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير وحاة من النبي لو المرتلين ابي القاسم محمد الله عليه واله قالت خديجه عليها السلام اني حملت حملا خفيفا فاذا خرجت فاذا خرجت حدقني عتكني الذي في بطني فلما ارادت أن تبع بعثت الى اهل قريش لياتي لها خيالا من اعماي للنساء مَن تَلِدُ فَلَمْ يَفْعَلْهُ وَقُلْ لَنَا لَأَتِيكِ وَقَدْ كُنْتِ زَوْجَةَ النَّبِيِّ مَرْحَمَةً ۚ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْوَلِيَّ وَالْأَوْلِيَاءَ فَدَيْنَا لَهَا كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا أَرْبَعُونَ نِسْوَةً مِنَ الْجَمَالِ وَالْثُّرَيَّا مَا لَا يُحْصَى فَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُنَّ أَنَا أَنَا مُكِثْ هَوَّى وَقَالَتِ الأُخْرَى أَلَا أَنْتَ ابْنُكَ مُزَاحِمٌ وَقَالَتِ الأُخْرَى أَنَا كِلْتُ أُخْتَ مُوسَى وَقَالَتِ الأُخْرَى أَنَا مَرْيَمُ ابْنُكَ عَمْرَانا لِأُمِّ مُوسَى جِئْنَا لَنَا مِنْ أَرْضِكِ مَاءٌ لِلنِّزَاعِ قالت قالت فاطمه فوقعت حين وقعت على الأرض ساجده الراتعه اصبعها تجر الله سبحانه وتعالى جذر قد وافى بجماله وانا على الدنيا بجماله في يدي محمد الهادي والله عليه وآله صل